اشحال تكون الجنينة ارواح الليل ارواح الليلة هني اسروق وفي نار سابيره سابيره من البرة وصيتك يا غزالي اشحال من البرة تمنيتك في يا غزالي دي ما يا سبيلو يا دالي هي عمري هو حبي وانتي غزالي اه يا دلالي انا من